الليله ليال المشى سامره لالهن يا ليال المشى سامره لالهن <تصفيق> راه في سما كان نادوا يا زهر ويقرا الليله لالهين يا للوقف يا مبابك عفر اخدوا دي شم ترابك انك تب اسم بسجل احباب طيب جرو حب نسيم الحضره لالهين يا للمجاسه مره لالهين يا للمجاسه مره ايه لالهن على المش الزمره لالهن اتقل على المش الزمره بابك عفار خدود يشن بترابك انكتب اسمك بسجل احبابك انكتب اسمك بسجل احبابك طيب جروح ابن نسيم الحضره ليله هن يا لالمشه ليله هن يا لالمشه السنه مره الليالي واسمك ينادي ويا زوارك وانت يا الماتر خطارك من علي مخذ الحي الشمري اللي على عين قال اللي على عين يا للمشه سمره اللي على عين اي مو حمام مو حمام مو عما مروى احنا هاي على ضريحك يا علي الهادي تطوب والله ما تمنعنا عنكم ايضر والله ما, عنكم أي ضرور ما تخوفنا ابد هالزمره لا لهني على المجلس لا لهني على المجلس هالمره لا لا هني على المشى هالمره مو هاي الذشوف على ضريحك يا علي الهادي تطول والله ما تمنعنا عنكم اي ظروف وما تخوفنا ابد اي زمره لا لا هني على اللياله اسمك نشيدنا الصبا والدموع تسيل حقها من الفرح شوق بينا لك مولاي اتضح ولك حب معادي وعلى الفطره لا لا يا يا محمد رو احنا هايله نشوف على ضريحك يا علي الهادي الضيف والله ما تمنعنا عنك ايظره ما تخوفنا ابدا اي زمره كيفك بعد انت احنا عاهدنا الزكي يغم الحسد نفرح وياكم ونحزن بالحزن واحنا ما ندعي بحبكم لا اين الحادي وصب امه هل لا لا